جنة تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها خالدين فيها ويُكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما ويُعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظالمون ان نبي بالله ظننا السوء عليهم دائره السوء وغضب الله عليهم ولعنهم واعد لهم جهنم وساءت مصيرا وان جنود السماوات والارض وكان الله عزيزا حكيما إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه ووَقِّرُوه وَتُسَبِّحُوه بُكْرَة وَأَصِيلَ إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَك إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ يَدُ اللَّه فَوْقَ أَيْدِيهِم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 Yaghfiru למי Ysha'u, Yughdhbu למי Ysha'u. Ukanab Allah Ghfur al-Rahimah. Sayaqul al-Muhalfun. Iden. Talqatun ila maghani. Tae'huha. Zarun. Nattbaghum. Yuridun ayy. Yubddilu kalam Allah. Qul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 Fain tutig, yuatkum Allah ajaran hasanu. Wain tetoelluk, ma tetoellaytum. Qablu yugzbkum ghaban alima. Laisa ala al-amah harjul, wala ala al-aghaj harjul, wala ala al-marid harj. Wma yutig Allah wa يدخلها جنات تجري من تحتها الأنهار، وَمَن يَتَوَلَّ يُعَذَّبُ عَذاباً أليماً لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تحت الشجرة فَعَلِمْ مَا فِي قُلُوبِهِمْ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 Walau laki-laki mukmin dan wanita mukminah, lama takalamuhum antutauhum, fatusibakum, fatusibakum minhum marga bغير علم, liyudhik Allah fi rahmatnya ماي يشاء لو تزيال لعذبنا الذين كفروا منهم عذاباً أليماً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 لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لا تدخلن المسجد الحرام ان شاء الله امنين امنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تفافون فعلم ما لم تعلموا فجعل منه دون ذلك فتحا قريبا.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 يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارُ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا